قل لي اتوفى كن shi وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هاذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخرد بما أكل فذ ت لَ نَفسُم م أففيا لَغُم م قوتأَ يون جزَ أَم بما كون فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستوى مینس م لهم ذوقوا عذاب النار الذي نو جی کن ولنذيقنهم مِنَ الْعَذَابِ أَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ سن ہے نیم مجھے ری مین مک مود نم الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني جَعَلنا مِنْهُمْ مَن آمَنَ نر گوائل بین گیا مرکی میاف ادمیا گو لکھ کبلی مرون سیمسنی پی کلا انغوا بصرو وايقولون ما كان فلك كنت jazz